ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون لا تكتب الا شيء تتمنى يوم القيامه انك تشوفه تتمنى انت بقبرك الناس يقرونها لا تقل غدا والله اليوم نصيحه الليله افتح تغريداتك امسح امسح اش حاط اش كاتل شو منزل شا الصور هذي شا الرابط اللي حاطها اللي. والله, الناس والله الناس باتوا راح يقرون هذه الكلمات اللي كتبتها ابدأ بداية صحيحة اياك ان تشهد لك الناس بالشر احرص انك اذا بدت يقال وجبت. وجبت وجبت جنة عربها السموات والعرب بشهادة الصالحين والله هنيئا لمن هم الأهل في قبورهم والناس قاعدة تذكرهم بالخير اللهم احسن خواتيم حياتك وانت حر ترمحت جابرك على شيء لكن اختر اي الطريقين تريد فهي اما جنة واما الاخرى نار تلضى اسأل الله العافية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مبين آثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا أو كانوا سبباً في نشر المعاصي للعالم وسبباً في نشر الذنوب للعالم ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم فصبوا على قبورهم سيئات والعياذ بالله أعوذ بالله والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها كيف تتحمل ذنوب العالم؟ فأنت ينتبه يا أخت الكريمة كوني مفتاح للخير حتى يكون لك الأجر يوم القيامة تأتيك حسنات كثيرة أنت ما فعلتيها ليش لأن أنت كنت سبب في نشر هذا الخير مقطع خير قرآن محاضرة ذكر صورة معبرة شعر هادف الله اكبر الله الله يا أختي الكريمة أزيل الصور الفاتنة أزيل المقاطع اللي قد تشهد عليك انتبهي يا أختي الكريمة كوني مفتاحا للخير وكوني مغلاقا للشعر